وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟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 وَلَمَّا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ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 تَعْتَرِفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 وشور ام انت ممن في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام ام السَّمَاءِ ممن في السماء ان يرسل عليكم حاصبا؟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 تَصَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فلما